It's all in love, no, who we'll in the way. على مشرار من أم برح على أم ومنمر على مرار أصحب يتبع ودخلوا عني عدت عشرار هنساهم وبعد عنهم خلاص خد القرار الحب كلام سكا مضل مولى غرم واخر أدام مخنوم الدنيا ومن نفس ومن الأيام هو بيت منكو ترمى بفكر مش عارف بلالي سلام يا دنيا هبعد وعش مع حادي دمعت عنايدي كمانا هيكون غالي هانيت في السنة عشيت ولا وليالي عشان نستني هسويك ورطه هالي هكتم وخبي وهسر كل اللي خلاكو جمرت عارضي منكو ترمانا بعشاكو هكتلكو حبي وانتو الخيانة مزاكو اكتي بزانبي ومش رجع شايفنا يتشايف دمع فعيوني أنا يحكى يتحنا للصحابي نسيوني راح اللحنتي مش عارفة سد ديوني ورحت حبيبتي خنوني الزمن الزمن غيركوا إخى عليكوا من تاني مش أقدركو تتعب ماليكو برضو الناس فيكو في غياب داخركو الحب سهل خل قد الضمر والدنيا رحله وزماني قالها ضايم ما ما تحلى على جيبي كله ينمر والبعد أحلى ما الخير ما عادش بيضمر ما اعرفش مالي ما بقتش اشوف حواليا فدي الدقه ولا عمي سال عدايا كان من اللي ولقيته حاسس بيا على قد حالي واللي بقمي مش ليا وحده وحبيتها اول ما الدنيا اديتنا وانا وحد في ساعتها صوت فوقع بني وبنا دوبت فرقتك تاني عشت نوع عامله بس عاد نسيتك الظالم مصنوع وكانت جوا وما بعاتب ولا Ma hib fi al-akhir na basiti Uda yra kiddo l-chop Fimu da صح ما توترادا ما عندش قلب احساسي بيتعادا هاجيب شوية مالورف منكو غضاما دولت الهوية كتبين لكم نقراما مقشا خوية والكل عشا دراما صدمة داوية والعشقة اخر نتابا ايه تيبك اهل والدنيا لبينتخابا الغد رسالة بس اللي بعد تغابا والبعد حل عشان القلوب انابا فعل ابا no asl el suhab kan tabakfakkar kteer belli el bsaheb el kass ma fish taqdir w el